قد خسر الذين كذبوا بنقاء الله وما كانوا مهتدين وإمّا نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوفّيّنك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمّة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقصّ وهم لا يظلمون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 تنبعونك أحق هو قل إي وربي إنه وَمَا وما أنتم